قال رحمه الله قوله تعالى قال الحواريون نحن أنصار الله كم عددهم على ما قال ابن عباس قال الحواريون نحن أنصار الله نعم احسن دائما اثنى عشر رجلا اثنى عشر رجلا قال الحواريون قال ابن عباس عددهم إثنى عشر رجلا قال قوله تعالى قال الحواريون نحن أنصار الله أعوان دين الله ورسوله أنصار الأعوان نحن أنصار الله أي أعوان دين الله ورسوله وهذا شرف لهم أن يكون خداما لدين الله جل وعلا وأعوانا على الخير فهذا شرف من وفقه الله لهذه الصفة الجميلة أنه معينا على نشر الحق معينا لأهل الحق فهذا خير وأما أن يكون معينا لنشر الباطل ومعينا لأهله هذا ظهير لله سبحانه وتعالى مظاهر لله ولدهم لدين الله سبحانه وتعالى وعون للشيطان قال قوله تعالى ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين هذا من قول حواريين. ربنا آمنا بما أنزلت من الإنجين واتبعنا الرسول عيسى فاكتبنا مع الشاهدين هذا من قول الحواريين الذين آمنوا بعيسى عليه الصلاة والسلام وصاروا أنصارا وأعوانا له يدعون بهذا الدعاء الجميل آمنا بما أنزلت واتبعنا ما جاء به الرسول في الرسول العهد لأن المقصود به عيسى عليه الصلاة والسلام فاكتبنا مع الشهيدين سيأتي معنا الشهيدين على أغوال عند أهل علم قال قوله تعالى آمنا بالله وشهد آمنا بالله وشهد الدنيا زالتمثلنا ايمان باقيه بالله يشهد يا عيسى باننا مسلمون واشهد يا عيسى والسياق الله علمه والشهد يا رب بأننا مسلمون وفي احتمال ربنا آمنا بالله أو آمنا بالله والشهد يا عيسى بأننا مسلمون فلماذا لا يقول والشهد يا رب بأننا مسلمون أنا ما يعني ذكر القصين نظر في كتب التفسير يقولوا يا عيسى يا عيسى والشهد يا عيسى, عيسى وإنما هو بعيد والشهد يا رب بأننا مسلمون على هذا الذي آمن به وعلى نصرتنا لعيسى عليه الصلاة والسلام عن الأمور المتقدمة واشهد على هذه الأشياء انظرنا ماذا قال الشوكياني وغيره من أهل التفسير في يقولني هل مقصود اشهد يا رب بأن مسلمون أو اشهد يا عيسى على ما ذكر الإمام واختصر عليه واختصر عليه رحمه الله تعالوا لم يذكر غيره هنا قال قوله آمنا بالله وشهد يا عيسى بأن مسلمون أي مستسلمون إسلام بالمعنى العام قوله ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين قوله تعالى ربنا آمنا بما أنزلت من كتابك وهو الإنجيل هو الذي أنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام واتبعنا الرسول عيسى فما هي ألف الرسول هنا نعم عهدية واتبعنا الرسول هنا العهد الذهني والعهد إما أن يكون ذكريا أو يكون ذهنيا العهد الذكري أن يتقدم للرسول أو للمقصود الذي لخنق عليه أن ذكر سابق يتقدم له ذكر سابق ثم يعاد مرة ثانية باب المبتدا المبتدا كذا وكذا هذه الالعهد باب المبتدا المبتدا كذا وكذا تعريفه هذه يقال له الالعهد الذكري وهناك عهد ذهني يكون بينك وبين المخاطب عهد في شخص معين فتقول مات المجنون جاء الشيخ قال الرجل كذا وكذا وتعني الرجل المعلوم بينكم من صاحبه. الرجل قال كذا وكذا، ويعرف يعرف من هو المقصود. هذه أن العهد الذهني، كما هي في اليوم اليوم أكملت لكم دينكم. هذه العهد الذهني، وهي يوم عرافة. إذ يبيعونك تحت الشجرة، شجرة المعلومة، الشجرة المعلومة التي هي شجرة الرضوان، أو التي هي انعقدت تحتها بيعة الرضوان. فهذا تسمى بالعهد الدهني وتنكى بالعهد الذكري ومنهم ربما من يذكر العهد الحضوري أنا اليوم صائم أنا اليوم صائم أي اليوم الحاضر هذا عهد حضوري أي هذا الحاضر اليوم قال قوله تعالى واتمعنا الرسول عيسى فاكتبنا مع الشاهدين الذين شهدوا لأنبيائك بالصدق وفتبنا مع الشاهدين هذا القول الأول الذين شهدوا لأنبيائك بالصدق هذا قول وقال عطاء مع النبيين ففتبنا مع الشاهدين مع النبيين هذا قول ثاني وقال عطاء مع النبيين لأن كل نبي شاهد لأن كل نبي شاهد أمته نعم شاهد أمته شاهد على أمته وقال ابن عباس رضي الله عنهما مع محمد وأمته فاكتبنا مع الشاهدين أي مع محمد ومع أمته لأن محمدا وأمته يشهدون للرسل والبلاغ يوم القيامة يشهدون على الأمم فهذا ثلاثة أقوال فاكتبنا مع الشاهدين قيل الذين شهدوا لأنبيائك بالصدق فاكتبنا مع الذين شهدوا لأنبياءك بالصدق جعلنا منهم وهكذا فاكتبنا مع النبيين الثاني والثالث أي فاكتبنا مع محمد وأمته لأنهم يشهدون من بالبلاغ وكتبنا مع الشاهدين وقيل الشاهد الصادق فاكتبنا مع الصادقين مع الشاهدين أي مع الصادقين وقيل من آمنه مع من آمنه من قبل أي مع من آمن قبلنا؟ فكتبنا مع الشهيدين. أي مع من آمن قبلنا؟ هذه خمسة أقوال في قول تعالى فكتبنا مع الشهيدين. القول الأول الذين شهدوا الأنبياء الصدر. القول الثاني مع النبيين. القول الثالث مع محمد وأمهيه. والقول الرابع مع الصادقين. مع الشهيدين مع الصادقين. والخامس مع من آمن قبلنا من المؤمنين. اكتبنا مع الشهدين مع من آمن قبلنا من المؤمنين اكتبنا معه فكلها طال متقاربة كما ترى يحتملها لهم طال رحمه الله قوله تعالى ومكره يعني كفار بني إسرائيل ماذا ذكره عيسى وما ذكره إيران يقول الإمام طمري واشهد يا عيسى أيضا لم يضطر إيره مع عناية بنقل أقوال المفسرين ويكون هذا على هذا آمن بالله واشهد يا عيسى بأننا مسلمون وهو احتمال نعم قال قولوا تعالى ومكروا يعني كفار بني إسرائيل وهذا شأنهم وديدنهم وديدن جميع الكفار المكر بأهل الإسلام وبأهل الخير من قبل ومن بعد فلا يأمن أن مسلم كافرا فالذي هو يأمن الكافرين هذا مسكين مخدوع خدعه الشيطان الذي يأمن الكافرين ويغتر بما هم عليه من الظاهر في بيوعهم وشرائهم وأنهم عندهم أمان وصناعاتهم يا أخي هذا كله من أجل الدنيا هذا كله من أجل الدنيا يتصنعون به فقط وليس عليه حقا وإنما يتصنعون به لينفد ما عندهم من أمور الدنيا فتجد في يتصنع في بيعه وشرائه بالأمانة في صناعته كذلك إذا صنع شيئا ربما يريد إتقانه وإحسانه كل هذا من أجل الدنيا وإذا تعامل معك السلام عليكم أو صباح الخير كيف حالك وما السلام يسلم بعضهم يسلمون وعلا بعضهم ربما سلم كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنهم يعني إذا بدأوا فقفوا عليكم إذا سلموا عليكم فقولوا عليكم ربما بدأوا لكن تصنعون بالخلق وتجد مثل بعض المخاذيل من الحزبيين يقتربهم ويقولوا الله شاهدنا الإسلام حقا في فرنسا شاهدنا الإسلام حقا والعمل بالإسلام عند الكافرين من تواضع ومن ترحيب ومن عناية بمن نزل عليهم ومن أمن هذا مخدود والله ما عرف الإسلام هذا ما عرف دين الله وكأنه لم يقرأ كتاب الله وما يذكر الله من المكر عن هؤلاء من الصفات الذميمة ويغتر بما يبرزونه له من ظواهر الأمور وأنهم يتخلقون بأخلاق حسنة هذا جاهل الله الذي يقول أن الكافرين عندهم أخلاق وعندهم كذا وهم أحسن من المسلمين في هذا الجانب وهم كذلك أيضا طبقوا الإسلام مع أنهم ليسوا عليه لكن طبقوا ما دعا إليه الإسلام يا أخي تسافدون تسافد الحمر أيش من الإسلام طبقوا الخمور والهجور وغير ذلك ما يستحي الشخص من ذكره موجود عندهم تقولني طبقوا الإسلام وفعلوا فعله هذا ما عرف الإسلام حقا وإن الله لو النظر وعرف الإسلام لما أثنى على أولئك الأشرار الذين عندهم من الصفات الذميمة ما عندهم وحسبك بصفاتهم الدميم الشرك بالله والتنديد وتأليه عيسى وغير ذلك من الأمور التي عندهم من الشر العيادة بالله هذا يكفي في إسقاطهم وعدم الثناء عليهم لكن يذهب القرني هناك والقرني عايض ويثني عليهم وأنهم طبقوا الإسلام وأنهم عندهم خلق ويرحبوا بك ويجلسك ربما مكانه وربما قلت له يا أخي أين المحل الفلاني يأفذك ويرسم لك الخريطة حتى تصل إلى المكان الفلاني يدعوك لأن الكفر يا مسكين يدعوك لأن الكفر بالله مثل هذه الأخلاق السيئة صيح أن بعض أهل الإسلام كثير من أهل الإسلام نعم تركوا آداء بالإسلام وتركوا ما حث عليه الإسلام وتخلق بأخلاق لا يجوز تخلق بها هذا حاصل لكنهم عن الإسلام ولا زالوا على خير ما داموا على الإسلام لا زالوا على خير ما داموا على الإسلام ولا ينبغي أن يقارن مسلم بكافر مهما بلغ فيه العصيان ما هم بلغ في العصيان وهلك ما ما بلغ في ظواهر الأخلاق الحسنة مهما بلغ لا يغارة مسلم بكافر هذا كافر هذا مسلم هذا حاصل عندها الإسلام أنهم عندهم صفات ما هي طيبة بعضهم بسبب تركهم لتعاليم دينهم حصل لهم ما حصل لكن يثنى على الكافرين بسبب هذا هذه على خليني عند عائض القراني نشره في بعض المواضع يقول نحو هذا هو كلام قديم الآن نشره الآن وأنه يثني على الكافرين وأنه وجد الإسلام في فرنسا لما نزلنا فرنسا يخي ما فيش أحد فيما علم من الدعاء ذهب هناك من نعرفهم وحكى حال الكافرين مثل شيخنا يحيح صحيح حكى حالهم وماهم عليهم من الرداء والخناء والفجور والتسفل حكى حكاية دقيقة وأما بعضهم ربما يذهب للحديقة يذهب بلاد الكافرين يبغين حديقة ويبغين مكان فلاني يبغين ينظر كذا وإذا رجع الله وجدنا الحيوان الفلاني كذا وجدنا الأشجار كذا وجدنا الإش هذا الحين دا. ما هي عن حاله هذا يحكي حالهم ما يحتاج إن تذهب للحديقة تذهب إلى المكان الفلاني في المسجد ودرس يستفيد الناس منك الحمد الله وإذا رأيت شيئا سجلته من الأمور التي يعجب منها تحكيها لأهل الإسلام وهم عليه من خناء وهم عليه من بعد عن الخير الذي أنتم عليه تذكر أهل الإسلام بنعمة الله التي هم عليها وجود الإسلام وجود التوحيد وجود الحشمة وجود الأخلاق الطيبة أما أنه يذهب وينبهر بإعداء الإسلام ويرجع يحكي واقع عداء الإسلام وهم عليه من الخير وأنهم طبقوا الإسلام ونحن ما طبقنا الإسلام هذه دعوة للكافرين الذي يذكر نحو هذا معنى يدعو الناس الكافرين ويشيد بالكافرين ويغرر المسلمين بهؤلاء مجرمين. قال رحمه الله انظر لا منصفاتهم مكر بطيبين لا زالوا فيه قال قوله تعالى ومكروا يعني كفار بني إسرائيل الذي أحس عيسى منهم الكفر دبروا في قتل عيسى عليه السلام وذلك أن عيسى عليه السلام بعد إخراج قومه إياه وأم بعد إخراج قومه إياه وأمه عاد إليهم مع الحواريين وصاح فيهم بالدعوى فهموا بقتله وتواطأوا على أنفتك به فذلك مكرهم قال الله تعالى ومكر الله والله خير الماكرين فالمكر من المخلوقين الخبث والخديعة والحيلة فهي صفة ذم. فنتصف بها من المخلوقين فهي صفة ذم وأما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فهي صفة جمال حسن تنيق به جل وعلا فإن الله سبحانه وتعالى يمكر بالماكرين ولا تثبت لله سبحانه وتعالى على وجه الإطلاق وإنما تثبت في السياق الذي تدل على مدح فيه وتثبت مقيدة وأما عن الإطلاق فتقول الله يمكر الله ماكر هذا حرام لا يجوز هذا لا يجوز وإنما تقول الله يمكر بالماكرين وبالمجرمين الله يخادع هؤلاء المخادعين والله يستدرج هؤلاء الذين استدرجون أهل الإسلام والله كذلك يسخر بالساخرين بدينه والصالحين وأما عن الإطلاق هذه الصفات لا يجوز إثباتها وإنما تثبت مقيدة وأيضا تثبت في السياق الذي تدل فيه على المدح فإذا كان السياق فيه سياق مدح فتثبت الله وإن كان في السياق ذما فلا يجوز أنك تطلق فتقول الله ماكر الله يمكر الله يخادع هذا لا, لا يجوز ولكن في السياق الذي فيه مدح لله تثبت ولا سيمة في سياق المجازة سياق المجازاه المقابلة على أعمالهم فهذا صفة مدح وهي صفة فعلية ذاتية ثابتة لله جل وعلا صفة فعلية وتعتبر رأيكم من صفات سبحانه وتعالى لكن هم يبرقون من صفات الذات وصفات الفعل صفات الفعل تعلق المشيئة تتعلق بالمشيئة فهي صفة فعلية تتعلق بمشيئته جل وعلا ولائق به ويجب لا يجوز تأويلها على التأويلات التي سيذكر نحوها هنا لا يجوز تأويلها بل تثبت لله سبحانه وتعالى على ما ينيط به خصصفات أخرى لكن هذه لا تثبت على جهة الإطلاق وإنما تثبت مقيدة وفي سياق المدح فهي من المخلوق صفة دم وهي للخالق سبحانه وتعالى صفة مدح صفة مدح وأما المخلوق في الناس يذمون الماكرين ويذمون المخادعين ويذمون المستهزئين فإنه يصر تصر منهم هذه الصفة الذميمة على جهة الخيانة والخدر بالناس وكذلك أيضا الإضرار بالناس ابتداء وهذا لا يجوز وأما من الله سبحانه وتعالى فهي صفة مقابلة وجزاء على فعل هؤلاء الفاعلين هذا مدح وهذا مدح يدل على قدرة هذا الموصوب بهؤلاء العداء تدل على قدرتي وكمال قدرته سبحانه وتعالى على هؤلاء الخائنين وعلى هؤلاء الماكرين والمخادعين والمستهزئين. فهي صفة مدح ولا شك الله يمخرب بالماكرين الله سبحانه يكيد بهؤلاء الكائدين الله يستهزئ بهم هذا صفة مدح وأما الخيانة فلا تثبت البتة لا في سياق المجازة ولا في غيرها هذا لا يجوز الثبات هنا لا وأما هذه الصفات فتثبت إن شئت قلت في سياق مقابلة في سياق الجزاء ولكن كما سمعت لا تثبت إلا مطلقة إلا مقيدة وأما على جهة الإطلاق فلا يجوز الثباتها فالحاصل هذا الصفة ثابتة ومكر الله والله خير الماكرين ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهكذا ايضا اللهم انكرني ولا تمكر علي اللهم انكرني ولا تمكر علي ويسر هداي اليي اللهم اعني ولا تعن علي اللهم يسر هداي اليي اللهم انكرني ولا تمكر علي فهي صفه عظيمه حق انها صفه مدح في مثل هذه الصياغات الجميله فنحصل هذه الصفه ثابته ولا يجوز نفيها اثبتها ائمه الدين ومنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره من العلماء أثبتوا هذه الصفة ومثله أيضا قريب من صفة الكيد وصفة الاستهزاء وصفة السخرية فإن الله يسخر من الساخرين سخر الله منهم ولا يؤول مثل هذه الصفات إلا المعطلة إلا المعطلة من الأشاعر ومن المعتزلة ومن الجهمية الله يقول مكر الله ونقول لا ما مكر الله الله يثبت لنفسه والنساء صلیم يقول وامكر لي ولا تمكر علي يثبت هذه الصفة ورص الله أعظم الناس عظيما لربه وأشد الناس سنزيها لله سبحانه وتعالى فأنتم ستكونون أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم الذي يقول وامكر لي ولا تمكر علي ونصد الله أن يمكر لأهل الإسلام ولا يمكر عليهم. نصد الله أن يمكر للكافرين ويمكر لأهل الإسلام هذا صفة مدح ولا شك في مثل هذا السياق. ولا أحد له مزعة عقل يخالف أن هذا السياق يدل على أنها ثابتة لا وأنها صفة مدح وكمال لله جل وعلا وإنما هي صفة الدم ونقص في المخلوق وأما في الخالق على الجهة التي تقدم ذكرها بإثباتها فيصفة مدح قال رحمه الله ومكر الله والله خير الماكرين طالف المكر من المخلوقين الخبث والخديعة والحيلة والمكر من الله استدراج العبد وأخذه بغتة من حيث لا يعلم بسبب فعله وصنيعه بسبب فعله وصنيعه جازاه الله على هذا ال بهذا الجزاء الذي هو تسبب فيه كما دلت على ذلك الأدلة هذا معنى حق والمكر من الله استدراج العبد وأخذه بغتة من حيث لا يعلم لسه صنيعه مجلت يديه هذا معنى جميل قال كما قال تعالى نستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم وقال الآية الأخرى وقال الزجاج مكر الله عز وجل مجازاتهم على مكرهم فسمي الجزاء باسم الابتداء لأنه في مقابلة مع إثبات الصفة وليس كما ذكر رحمه الله جازاهم على مكرم لا شك أنهم على مكرهم مع إثبات الصفة لله جل وعلاهم مقابل على مكرهم لكن مع إثبات هذه الصفة لله جل وعلا استدراج العبد وأخذه بغت من حيث لا يعلم بسبب صنيعه أما مجرد مجازاه مقابلة من غير إثبات الصفة هذا مو صحيح وتجدوا يعبرون المقابلة ويقصدون نفي الصفة ينتبه الطالب لهذا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسه قالوا إنما هذا ليجل المقابلة لما ذكر نفس ذكر نفسه مقابلة فقط وليس في إثبات صفة النفس لله سبحانه وتعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسه. هذا إنما هو باب المقابلة باب المقابلة فقط. لما ذكرت نفس العبد ذكر نفس مقابلة ولا يقال الله سبحانه وتعالى نفس. ويذكرون أمثل على هذا. يذكرون أمثل على هذا, هذا غير صحيح. إذا قلنا مقابلة أي مقابل على مكرهم فمكر الله بهم بسبب مكرهم. وجازهم الله بما جازهم بسبب صنيعهم مع إثبات صفة الله جل وعلا. أما مجرد مقابلة وسمى بالجناس عندهم. يذكر هذا مقابل هذا هذا مو صحيح أو التجانس يجب التجانس من الفعض هذا مو صحيح تجانس ليس بالجناس إن موافقة وليس الثاني ثابت ما هو للأول هذا مو صحيح هذا هذا تأويل هذا كلاه محتمل قال الزجاج مكر الله عز وجل مجازاتهم على مكرهم فسمي الجزاء باسم الابتداء هذا مو صحيح مو صحيح سمي الجزاء مع مجرد تسميه فقط مع عدم الإثبات هذا غير صحيح فسمي الجزاء باسم الابتداء لأنه في مقابلته كقول تعالى الله يستهزئ بهم وهو خادعهم كلها صفات ثابتة لله جل وعلا وليس من أجل هذا الذي ذكره سمي الجزاء باسم الابتداء مع أن الجزاء هذا مو ثابت لكن سمي باسم الابتداء لأجل المقابلة التي حصلت لأجل المقابلة كما تقدم معكم في الاعتداء، كما تقدم معكم في الاعتداء، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل بمثل ما اعتدى عليكم، مع أن الاعتداء الثاني ما يعني بحق الاعتداء الثاني بحق ومع ذلك سماه اعتداء، فيكون من باب تسمية الجزاء باسم الاعتداء لأنه في مقابلته، وإلا هذا مو اعتداء، ليس من هذا حق. هذا حق. يسلم في لا كما هنا فلا يقال هذا أنه مجرد تسمية لعجل مقابلة تسمية مجرد عن الحقيقة الله مكر يليق بجلاله كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله أن المكر لله والكيد ثابتان له جل وعلا وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد صدق هذا كلام جميل قال الله وصف نفسه جل وعلا بالمكر والكيد كما وصف عبده بذلك ثم ذكر الآيات قال وليس المكر كالمكر ولا الكيل كالكيل فيختلف ليس كمثل شيء والسميع العليم والسميع البصير فيختلف وهكذا هذه قاعدة في جميع الصفات الله أثبت لنفسه العزة وأثبت لعبده العزة وسمى نفسه العزيز وسمى العبده العزيز وليس العزيز كالعزيز وهكذا القاعدة هنا الطرد في جميع الصفات التي حصل فيها اجتماع في الاسم، لا في الحقائق المسميات. حصل اجتماع فيها في الاسم ليس العليم، كان عليم وللسميع، للسميع ولل بصير، كالبصير. حصل انتقاء في أصل الشيء مع المباين الكامل التام بين الخالق والمخلوق. قال رحمه الله. وقال الزجاج مكر الله عز وجل مجازاتهم على مكرهم فسم الجزاء فسمي الجزاء باسم الابتداء لأنه في مقابلته كقوله تعالى الله يستهزئ بهم وهو خادعهم ومكر الله تعالى خاصة بهم في هذه الآية ومكر الله تعالى يشعرناك خاصة, خاصة ومكر الله تعالى خاصة بهم في هذه الآية وهو إلقاؤه الشبهة الشبه نعم مكر الله سبحانه وتعالى خاصة بهم في هذا الآية هو إلقاءه الشبه أي شبه بعيسى حتى ظنوا أنه عيسى فقتل ذلك الشبيه وهو ليس بعيسى, وهو ليس بعيسى. فمكر الله بهم سبحانه وتعالى قال ومكر الله خاصة بهم في هذا الآية هو إلقاء الشبه على صاحبهم الذي أراد الذي أراد قتل عيسى هو إلقاء الشبه على صاحبهم الذي أراد قتل عيسى عليه السلام حتى قتل لا إله إلا الله ويمكرون يمكر الله هذا الماكر الذي يريد��ه ان قتل عيسى ألقى الله الشبه عليه كأنه هو عيسى جاءوا وقتلوا وظنواه عيسى ظنوا عيسى هو الذي يريد كان أن ينال من عيسى ويقتل عيسى الله الشبه عليه على ما ذكر الإمام فقتلوه وظنوا أنه عيسى فقتلوه وإنما عيسى رفع بل رفعه الله إليه طيب هذا إن شاء الله يفني الذي أخذ قوله نحن أنصار الله ما معنى الأنصار الأعوان نحن أعوان دين الله ورسوله وهذا واجب على كل مسلم أن يكون خادما ومعينا لدين الله وللقائمين على هذا الخير آمنا بالله واشهد من الذي المطلوب شهادته هنا عيسى واشهد يا عيسى بأن مسلمون ربنا آمنا بما انزلته ما هو الذي انزل نعم أحسن لا ما هو القرآن القرآن ما انزل بعد إيش الذي قال هذا قال الحواريون هذه المقولة ربنا آمنا بما انزلته ما هو الذي انزل على نبيهم عيسى الانجيل ربنا بما أنزلت من كتابك أي الإنجيل واتبعنا الرسول يا خلاد ما هو الرسول له عيسى أحسنته فما هي ألف الرسول يا بلال اتبعنا الرسول ما هي هذه للجنس أو لغير الجنس الجنس ما يعني إذا كنت يا بلال هذه للعهد اتبعنا الرسول عيسى المعهود الرسول المعهود عيسى فكتبنا مع الشاهدين ما هي معاني الشاهدين هنا؟ قيل النبيين، آه، وقيل الصادقين، أحسنها. قيل محمد وأصحابه، أحسنها. قيل من آمنا قبل كتبنا معهم، كتبنا معهم. نعم أحسنها. قيل الذين شهدون الأنبياء الصدق، كتبنا معهم. هذه خمس أقوال في الشاهدين. ومكروا ومكر الله هل تثبت صفة المكر لله جل وعلا محمد نعم تثبت لله جل وعلا على ما يليق بجلانه تثبت عن الإطلاق او بتقييد بتقييد احسنه هذه الصفات المكر والاستهزاء والصقنية والكيد تثبت مقيدة ولا تثبت عن الإطلاق يقول الله كيد الله كايد الله مكر هذا حرام لا يجوز الله مكر حرام وإنما تثبت في السياق الذي فيه مدح الله جل وعلا وأما الأشاعر ما موقفه من هذه الصفات تأوين هذه الصفات فعلية أم ذاتية على تقسيمهم هذه الصفات فعلية لأنها تتعلق بالمشيئة والصفات التي تتعلق من مشيئة صفات الفعل والصفات التي لا تتعلق من مشيئة صفات الذات مثل الحياة وكذلك الحياة والحياء والحياء بالهمس كلاهما صفات أو كنتاهما صفات ذاتية تتعلق بالله سبحانه وتعالى بذاته وليس لها تعلق المخلوقين فهي صفة ذاتية ولا يقال صفة فعلية والصفات الفعلية التي تعلق بمشيئة الله مثل الاستواء ومثل كذلك الرزق إلى آخر ذلك هذه لها تعدي بالمخلوق تعد إلى المخلوق يقال أنها صفة فعلية والاستوصاف فعلية باعتبار أنه تعلق بالمشيئة ضابطها إن التعلق بالمشيئة فما كان يتعلق بالمشيئة فهو صفة فعلية وما لم يكن له تعلق مشيئة الله فهو صفة ذاتية هذا هو ضابط سهل جميل إلى هنا قال هانيقان يقن إن لكل نبي من يناصر في الدنيا ولكن لم يؤمن به كعمل النبي صلى الله عليه وسلم أظهر الله المقصود من كان على دينه مناصر وكان على دينه وأما أبو طالف فليس من حواريين وأما أنه ناصر نعم بالمعنى اللغوي ناصر لكن ناصر حمية لا ديانة